في السماء والأرض، في السماء إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذيهم فيه يختلفون.